كُلُّ فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٌ يُفْكُ عَنْهُ مَنْ أَفَك قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يوم ثْنَتَكُم هذا الذي كُ تُ بِه تَتجون إِ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَعْون آخِذين مَاتَهُم رَبهُم إِهُ كَوا قَ بلَذَلكَ مُحسنين.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 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ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 فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُجِسَّ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطضكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين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 وَفِي عَادٍ مَثَرٌ سَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُّ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَمِيمَ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ عِيدٍ فَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ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 كَذَلِكَ مَاتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتََّّصَبُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّعَ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَيَنفَعُ اذْكْرٰى فَعَلَ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فان للذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب اصحابهم مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا بيومهم الذي يوعدون